في المستمع أنا وأنا وأنا وأنا في انتظارك على موجه صوت العرب من القاهرة أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلمين يقولي لك ذلك وأنا في انتظارك انتظارك انتظارك اليوم اهلا يوسف ومن اسره الهندسه الاذاعيه على الهواء سلوى السيد <تصفيق> صارت اليوم الثلاثاء الإخراج حاتم العجمي التعليم والتطور والإخوة. لا شك أن بناء مصر الجديدة لا يكون بالتمني وحده وإنما بالعمل الجاد وفي استراتيجية 2030 يأتي تطوير التعليم ما قبل الجامعي ليكون حجر الزاوية في تحقيق هذه الاستراتيجية لتحتل مصر مكانتها اللائقة بها ويمكن القول إن الأمر هذه المرة مختلف لأن عملية التطوير نحو نظام تعليمي مختلف قد بدأت بالفعل منذ إنشاء بنك المعلومات 2016 وأظن أن التعامل مع الثارج أحد كورونا في مجال التعليم تدل على ذلك أيضاً سواء بإطلاق المنصة الرقمية لوزارة التعليم او الدروس الرقمية أو البدء في وضع مناهج علميه حديثة بمشاركة ارقى الجامعات العالمية والبنك الدولي تحت إشراف المسؤولين المصريين كل ذلك يتطلب أن تتكاتف كل الجهود والدعم لإنجاح العملية وفي القلب منها دعم المواطنين فكيف يكون ذلك؟ أيها الاخوه نحن في انتظار مكالمتكم على رقم الهاتف 25771872 الرقم مرة أخرى 25771872 احنا في اول الفترة لازم طبعا نتواصل مع المختصين بهذا الشأن او هذا الملف فمعنا على الهواء الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت, رفعت فياض مدير تحرير جريدة اخبار اليوم ومسؤول الملف التعليمي فيها صباح الخير يا سيد رفعت أهلا بحضرتك يا فندم هذا الملف حضرتك أكيد طبعا على علم ودراية بي وأكيد النهاردة نعرف منك نقاط كثيرة تكون في خدمة المواطنين وأبناء من الطلبة إن شاء الله طبعا أنا أشكرك وتعلياتي لكل الكادة المستنائية شكرا يا فندم الملفة التي تشيني له هو الملفة تطوير التعليم في مر نعم مهم جدا ومن أخطر الملفات أن بناء أي دولة يقوم على إجراءاتين حساسيتين، والمعظم بالتعليم والمعظم بالصحة. تمام. إذا لم يكن هناك مواطنا متعلما تعليما جيدا أو صحه جيده دميم. لا تعليمًا التعليم تكون ضعيفه إذا لم يكن التعليم جيد أو التالي على كل مظاهر الخيار في المجتمع لكن إذا كانت مخرجاته جيدة فنكون عند المهندس الجيد والصبيب الجيد والصيبال الجيد وبالتالي أن عاكس إجازيا على كل مظاهر النهور والثانية المجتمع وأجل لقد أن يكون هذا المواطن من الناحيه الصحية لا يعني متعارفيا وصحاته جيدة ومنكر عياط يستطيع له حتى يستطيع أن ينتد شتى ذي على المساوق وش كل ما لا في خيال. تمام. قضية التعليم طوال السنوات الماضية لم ت لم ترعى الاجتماع والدعوة لاهتمام كافة ورعاية الدولة لها بشكل جيد. كل مظاهر التطوير تحت مسامة تراتيجية هي جهود فردية للوزارة يقوم وضع استراتيجيات تطوير التعليم من وضع مظاهر ولكن قبل أن يبدأ تنفيذ هذه التراتيجية بعدها مباشرة كانت بتتغير الوزارة قد يخرج الوزير من الوزارة بعدها يجري هذه التراثجية، ويفكر يضع تراثجية لسميه يغرن لنا أننا يعمل على قضية التعليم، وكان معظمها يعتمد بقضية السنوات العامة في المقام الأول. مش عارفة ليه يا أستاذنا ليه كل يعني احنا في مصر بنختزل التعليم كله في السنوات العامة. وطبعا الان هي البوابه الرئيسيه لدخول الجامعات وبالتالي هي التي تحدد مصير الطالب في اي تخصص يمكن ان يلتحق به وان تحقق رغباته طبقا للمجموعه التي حصل عليها ان لا تحقق ولهذا كان باتمام بقضيه السماء العامة من كل وزراء التعليم في السبب الآن الموقف اختلف تماما بعد تصور الثلاثين يونيو تمام. وأصبح هناك لأول مرة في تاريخ مصر لأول مرة في تاريخ مصر مشروع قومي لتطوير التعليم تتمنى بالدولة بالدولة يستمر سواء بتوابط هذا الوزير أو عدم توابطه الاستبرار أو عدم الاستبرار دي استراتيجي الدولة منظمناه في مجال السحاري فطوير التعليم يأخذ من السنوات الكثير مم. وطبعا البعض قد يعتقد أنه بس إنشاء نفع أو خضري أو محافظة ربا سنة أو سنة له أسعب طبعا من كده سنة. بكتير غير كده تماما لأن أنا هو التعليم ألبة لبناء عبارة لابد أن أضغط أساس لها جيدا مم. ثم أمثلث بعد ذلك لبناء الأبوار المتكايري. تمام. بالإضافة إلى أنها لبقى أن على سنوات محددة وأطول فيها والبناء كان ضعيفاً خلال ذلك وبالتالي أجل أه أه رد إيجابي أو نتيجة إيجابية من العملية والطفل بدأ الاهتمام بالسنوات الأولى بسيح وانا سنة أولى وثنة ثانية بوضع شكل مختلف تماماً واعطاء وإعطاء الفرصة او الطفل يعيش حياته قد يسمع، وبالتالي هنا يعيش هذا من خلال أنشطة مختلفة، من خلال تعاملي مع الآخر، احترام الآخر، أن هو يعمل على أن هو يعيش في حياه المدرسة حياه جاذبة له ولا تكون المدرسة مجرد تفكير وحب كلمات، وقد يكون بعض كلمات أجنبية يفعل أن ولي أمر وهل يدري بأننا اللي لا يعلم أي شيء من المعلومات. يعني عودة الأنشطة المدرسية زي زمان ولكن يعني بطريقة عملية مش شعارات بالضبط. فقط. بالضبط. نفس الفكرة اللي بالطبق الطبق الياباني في المدارس وتعتبر من هنا جاء فكرة إن نحن نجيب نماذج من المدارس اليابانية. تمام. أو فكرة التعليم اليابانيون من شو تحت من صن مدارس يابانية ليدعون انتشر في المحافظات كلها حتى تكون مركز إشعال المدارس التي حولها مدارس مصرية ما لكن تطبق النظام الياباني في التعليم هي مناهجها مصرية ما لكن يتم تدريبها بالطريقة أو بالنظام الياباني في التعليم ده لنجاح ف... هذا النظام طبعا بالنسبة إلى الاهتمام بالمدارس وبناءها خاصة في المناطق المحافظات التي يصعب وجود أماكن أو مزحات لبناء مدارس فيها بعدما اكتسبت في الأسرة الأبنية الثانية والثالثة. وبالإضافة الى الاهتمام بإنشاء مجالس على المستوى القومي لكي نقلل من عدد الفتكات في الفصول للأسف في محافظات مثل محافظات الجلد على سبيل المثال وانا بندرس في حصول على 182 طاري ده احنا بنجند بين ان لتطوير عقار طبعا انتها طبعا في هذا شو ممكن طب ما لماذا كان صناعه دي فكره ما ذهبت تدرس وان كانت الله ترجعوا على لكن التعليم <سؤال> لكن تاكيد تنفيذها الى <سؤال> عليها من النقطه <سؤال> لكن <سؤال> زي ما حريت في تم اضافه ما يسمى ببنك المعرفه ده هائل حقيقي لطلاب الثانويه العامه ده في بعض عملة. الدول حضرتك طلب أنها يعني تشاركنا او تطلع على هذا البنك يعني مش كل بيضم معلومات جدا النوائي. طبعا لا نعم. كبيرة نظام دخل نظام التعليم الالكتروني فهنا عشان أنا الطالب يدخل على مواقع الاخترنية معتمدة أنه وضعنا تحت ما يسمى ببنك المعريف وأنها المنهة من المعلومات التثمير لقد أن يكون متدريبا ولديه لقد مساعد له في الدخول على هذا البنك الوران في المعريف ونجد سكر التثمير كامل في كل فارق في التعاول الثاني والثاني والثاني والثاني في خادمة شعباء الثلاثية الخادمة لذلك سنري ستقوم بنفس الصيغة وبالتالي لا يكون امتحان الثانوي العام القادم ورقيا بل سيكون امتحان إلكتروني لذلك بدنا معرفة بدي أنا أشرح للمدرب لي عشان أبسط لل لل لل لل لل أنا معين في الموضوع معين ودي مثلا على الجهاز العرض. في الكتاب المدرسي وعلى على موجود وانا بشرحه للمدرس هنا بيكون الطالب بكتسب المعرفه ويقرأ عشرات الموضوعات بالصور والجديدات المطبوعه والمرئيه عن الجهاز العصبي هنا أعلمنا الكثير والكثير من المعلومات وبالتالي أكون لديه ذاشرة من المعلومات أكثر هي موجودة في الكتاب المجرسي وأكثر مما شرحه شرحه أيضا المدارس هنا أصل إلى النقطة التي أريدها وهي ديابة حجم المعلومات والثقافة للطالب والذات وتدفين ذلك في دماغ شخصيا أنا نظام من السطليس ينتقل للتعليم الجامعي على وجه أن يكون هذا نوع من الذكاء. آه بس اهتمم بالتعليم الأساسي الأول عشان نقله للتعليم الجامعي. رفعت في مقالاتك المختلفة أشرت إلى جهود الدولة لوضع نظام تعليمي متطور لا يعرف كلمة دروس خصوصية. ممكن تكلمنا عن رؤيتك لهذا الأمر؟ هو نجاح مصر في تطبيق نظام التعليم الالكتروني الذي اتاح إليه من خلال البنك المعرفه واستخدام التابلت وكل عين تمام ده بشكل ان هو اثر بشكل كبير جدا مم. على الفضاء الدروس الخصوصيه زائد ان تغيير شكل الامتحان ان انا اخلي الامتحان يستطيع حتى لو داخل بالكتاب المدرسي داخل الامتحان النظامي اللي, اللي هو, هو و... و... أو المفتوح بس بالهاله دي لو هو الطالب مش مذاكر ومش مستوعب المواد بشكل ده نظرا الوقت المحدود لو فكر انه يأخذ عن الوقت ربع اللي استمرار الطالب على بكل بس المعرفة والاستزاده من المعلومات ووضع انتظار للامتحان لا يقيس قدره الطالب عنا يحفظه بل عنا ان يستوعبه جميل و لذلك لابد للطالب ان هو من حزم في ولا كبير أمامه إلى الدخول على المعرفة أكيد. الإلكترونية اللي يجيب هذه الدروس الخاصة. تماماً. المدرس اللي أو المدرس المشاهد في الدروس بتاعته المدرس يجيب على المعلومة بشكل تبسوة بشكل مختصر. نعم يا لحظة الدرجات. لكن في النهاية حجم المعلومات اللي حصل عليها. فيه مقرر قليلا ولا تُعطي الزقنة كثيرة من السفافة يستطيع أنه يُعطي على أي سؤال في في يعني, في يعني بالنظام الجديد ان شاء الله هنتخلص من الدروس الخصوصية ذاتيا يعني من الدروس اكيد شكلم اكيد, شكلم أكيد, شكلم أكيد, شكلم أكيد إن, شاء ان شاء الله ان شاء الله ستزرفعت الدولة رغم تزايد الأعباء لكنها مصر على إنجاز تطوير حقيقي للتعليم يكون أساسا للتقدم حسب تغطيات حضرتك المختلفة هل هيختلف دور المدرس هنا؟ طبعا بلا شك اللي هنا يكون دوره التوجيه اكثر من اعطاء المعلومات الاحاديه مع الطلاب يعني لن اعتمد على المدرس بنسبه 100% في الحصول على المعلومات لكن ساحتاج الى توجيهه لمتابعه جهه المتاهمه والاستمراريه ايضا في بناء شخصياته تمام هذا هنا البعض قد يفهم فما دام اننا نعتمد على التعليم الالكتروني والدخول على بنك المعرفه كان من الممكن ان الطالب لا يذهب الى المدرسه او لا في الى الجامعه ولكن هذا الامر لو كانت هذه الفكره صحيحه لطبقها العالم كله وسفك المدارس والجامعات لكن طبع. هو التعليم الالكتروني وسيله هامه يستعيد المدرس معا لكي يحصل كل منهما على ما يريد ولهذا المدرس بوجب للصالح ان كيف يحصل على معلومات معينة للمواقع التي تشاء؟ هل المعلومات التي اتعرض عندما يحصل من المعلومات الكثير ويكون هناك عدم ظهر لبعض المعلومات التي حصل عليها يرجع إلى المدرس، وبالتالي يكون هناك تواصل مستمر بين الصالح وبين المدرسة. ولابد بد أن يكون المدرس أيضا على علم. بكل ما هو موجود في هذه المواقع أكيد <تصفيق> بعض المدرسين عندما حدثت لهم دورات تدريبيه أو بعض بعضهم قالوا أننا أطبحت مدرس أو مدرس أول فكانت بحثوا على دوره تدريبيه أنا أطبحت وشارك شكرا حكم على نفسي بهذا المفهوم بدايه ابتداءه وبدايه طرحه بالعكس يعني يعني حتى آخر يوم ده صحيح ده صحيح هنا هذا النظام فرض نفسه خلاص على مدرس في الطرف المعلومات هايل جدا استاذ رفعت أخيرا أنا عارف نقطة حضرتك ده ولكن اسمح لنا كيف ترى دور المؤسسات لوزارة التعليم زي يعني هيئة الأبناء التعليمية في تحقيق وتوفير المتطلبات والأدوات اللازمة لتطوير التعليم شوزة حضرتك مش بس بس كده <تصفيق> نعم لأن النشطة ده هو الدولة بكاملها تمام الدولة داعمة لأعمالية تطوير لأعمالية الموضع حضرتك مثل تفضل بالنسبة للتعامل السنوات العام المحارين في هذه الظروف الصعبة في وجود الضيغة الكورونا تمام وكل كان متخوف من إجراء هذه الانتعامل وبالتالي يسمي تعقين الجزاء ووضع ووضع للتعقين إجراءات ترددية وأنفقت مئات الملايين ومتعد وزارة الداخلية على طبق العملية التنظيمية خارج المدار حتى تسير القوات بشكل جيد ومستعدة وزارة الصحة دائما لي يكون هناك طبيب في مجموع كل النزام والتجارة وإذا إذا دولة لا فيها فاذا فإذا عندما الدوله الدولة الإمكانيات اللازمة. لتطوير العمليه التعليميه سواء من انشاء مدارس او اجهزه سادس سياخذها الطلاب ليتعلموا على او تطوير مناعي او ايجاد نجم تعليميه جديده تدخل الى العمليه التعليميه مثل المدارس الياباني وخلافه خلافه اعتقد هذا النجاح لأن الدولة بكاملها وراء هذا المشروع القوي الضغط وهذا يكون أحد أسباب إن شاء الله إن شاء الله يكون يعني أحد اسباب نجاح المجتمع والوطن لأن العملية التعليميه عملية مفصلية في كل المجتمعات وإن شاء الله مننا كبير إن شاء الله أن يكون في إصلاح قوي قوي جدا في الأجيال اللي جاية إن شاء الله إحنا في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذ الصحفي الكبير رفاة فياد مدير تحرير جريدة أخبار اليوم ومسؤول الملف التعليمي فيها شكرا يا فندم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك علمني التطور أيها الإخوة نحن في انتظار مكالمتكم على رقم الهاتف 2577 الرقم مرة أخرى اثنين خمسة سبعة, سبعة واحد سبعة اتنين. معكم ومناقشه هذه القضية الهامة جدا في وطننا العزيز معنا ومعكم على الهاتف الأستاذة الصحفية الأستاذة نيفين نيفين شحاتة الصحفية بجريدة الأهرام ومندوبة جريدة الأهرام في وزارة التعليم صباح الخير يا سيدة نيفين صباح الخير تانو ماركو اهلا بيكي يا فندم طبعا قضيه التعليم قضيه مهمة جدا وبنناقشها الحقيقه من كل جوانبها لانها الخطة الموضوعه ان شاء الله للسنوات القادمة حتى نحصل على مجتمع متعافي. استاذه ليفين بحكم متابعتك لملف التعليم تعلمين أنه أمر متعدد العلاقات يعني بين الوزارة من ناحية والأهالي والتلاميذ من ناحية أخرى إزاي حضرتك شايفة دعم الواجب لجهود الوزارة في تطور التعليم؟ طبعا قضيه التعليم دي مجتمعية يعني هي اكيد او مش بس فقط لكن لازم يبقى في تعاون بين المجتمع بقى في تشجيع التعليم خصوصاً ان كل بيت في فيه طالب أو طالبة في مراحل تعليم مختلفه سواء تعليم قبل الجامعي أو تعليم الجامعي فطبعا لازم يبقى في تعاون ما بين جهود الوزاره وما بين جهود الأهل في البيت ولازم كمان يرتفع ان كل دا ما بيتم تصرفه يعني التطوير اللي الدوله بتقوم فيه الميزانيه اللي الدوله بتخصصها لتطوير التعليم اللي دون علشان خوف للصدف يبقى في ثاني يعني. ثانيه يبقى... مش بس يونايت محلياً لكن يعني يونايت عالمياً في المستقبل. ده أنظمة يعني تعليم جديدة زي مثلاً خدمة تربية وتعليم دلوقتي عم لها مشروع قاموا بتطوير التعليم. وداومت اللي بدأ من الأطفال ترينا الأطفال اللي من كيدي وان لحد الصف الثاني للتزائي و أبن أبنية سنوية وتطوير المتحاناتهم من في وتغيير الامتحانات بحيث على الفين وليس الحفظ والتطوير ده مهم جدا لتطوير للتطوير المناحي في اللي في تمام تطوير لو بقى لو توقفنا عند جزئيه تطوير المناهج يعني ممكن تشرحي لنا اكتر يا استاذه يعني هنلغي اجزاء من مناهج نعم هنلغي مثلا من المناهج ولا هنضيف عناصر أخرى يعني إزاي بيسمى تنقيف المناهج من الحشو الزائد من oh. ال بيسمى يعني حتى الزائد ليست لها آآ يعني آآ قيمة بالنسبة للطالب مش أفضل شيء mm. بيسمى يعني عرض أسئلة جديدة تتناسب مع العصر الحديث الحالي mm. طبعا التلمذة بيسمى تدريجيا علشان طالب الطرف والطرف ما يستعد النور وهو بيدرس مثل نقص درس تم حذف جزء فيها وتم ازاله جزء منها فطبعا بيتس الكلام ده يحدث في التدريب وباستخدام الاساليب الحديثه في تطوير المناهج ومن خلال مركز تطوير المناهج ومركز الترفيه والتعليم ومن خلال الخبراء المتخصصين في هذا المجال تمام الأهالي أو التلاميذ أو بالأحرى الأهالي طبعا التلاميذ هما في في المرحلة بين الوزارة ما اللي بتدهولهم وبين الأهالي الأهالي عليها دور إيه بقى إنها تتعاون مع الوزارة في إيه لأبنائهم الأهالي طبعا عايزين نشييفت طبعا عدد كبير منهم بالفعل مقدر الجهود اللي بتدهول بيها دولة وزارة الترجمة والتعليم في التطوير والمساند لهذا الأمر، بيجد إنه هو يبقى متابع ومراقب لأنه في فيس وعلى سبيل المثال في امتحانات الظروف الأول والثاني تناوي. يعني كان ال ال الصراحة أولياء الأمور متابعين أولادنا جدا خاصة من خلال ظروف كورونا هذا العام الأولاد من للمنزل يعني ما كان كل يوم متحمس يعني كل طالب أك في بيته كان متحمس ييجي له عن طريق الإنترنت والإنترنت وبيسوي الطالب يبتدي الحل بنفس الطريقة الوسط فيها الاستحمام فطبعا في كثير مراقب ويعني متابع وفي فرق اقل يعتمد على السوشيال ميديا وعلى الصفحات اللي دايما يعني شايفه كل شيء يعني غير طبيعي وان كل شيء لازم معدل وانه صح مش عاجبهم اي حاجه طبعا في فئه قليله مش عايزين نركز عليها أولي لا, لأ طبعا لكن بطل هذا الاسلوب مرفوض لان المفروض التغيير يعني احنا بنستخدم التسويق لطاقه لانه المفروض ان احنا نتعلمه نفس الاسلوب اللي احنا تعلمنا دي زمان في عرض الاستاد وفي عرض المعلومه في الصف الثانيه يعني من اكثر ورشات فاحنا اللي احنا كمان اللي بتابعين الانظمه التعليميه بتاعتنا بشكل مستمر ولذلك في عدد كبير من اولياء الامور يبقى مستمع بهذا الطول كمان السنه دي ايضا لظروف كورونا كان فيه مشاكل النقل والشان الاعاديه في نظام التقيم وهذه الأبحاث يعني أجل وليه الأمر كان يعني جيدا إذنه جيداً لأستخدام هذه الأبحاث والكروب يعرف إذن أن المدى مش حافظ المعلومات مجرد الحياة وهو ده المطلوب الحياة من العملات التعليمية الفهم وليس الحفظ والقضاء على الدروس الخصوصية يعني بطرق علمية منظمة ومنهجة زي اللي بيحصل حاليا ان الظروف احنا لازم طبعا نتطور زي العالم حوالينا نتطور وان ظروف الجائحة يعني خلتنا شيئنا مقبينة لجأنا لي للانترنت والتقييم والأبحاث يعني خلاص الحمد لله مشينا خطوات كتيره في النظام الجديد يعني ان شاء الله شايفه مثلا رؤيتك كام سنه يعني هي راي موضوع عشرين ثلاثين شايفه ان ده وقت كافي ان احنا نحصل على اجيال او جيل متعلم بالطريقه المتطوره والله طبعا القياده السياسيه مهتمه بمساله التعليم فيه في المقام الاول ومطبق على كافه المشروعات اللي بتتم ده ده ساعدنا ان الصلاه اللي هتنزل البلد في مستقبلها شاء الله ولذلك الدوله بكافه اجهزتها بتتعاون لهذا الشان وطبعا طبيعي يبقى فيه تطوير خلال ال الترجيه يبقى تطوير يواكب التطور اللي بيحدث على مستوى العالم لازم كمان تجيل اللي التطوير ده مش مختص بس في المدرسه او التعليم الخاص لا كمان في يعني انشاء جامعات كثيره جديده في العاصمه الاداريه جامعات عملاقه امام مع جامعات يعني نسبيه عالميا ده وي... اللي بيقدره عشان يذاكر في نفس اللي ممكن في في الجامعات كان في التعليم الجامعي متكامل يا أستاذ يعني ده فضل. لا ده بيسلم ده ده بي يعني التعليم ما قبل الجامعي بيسلم للتعليم الجامعي فانا هدي له طالب صحيح يعني صحيح زينيا اتفضلي فطبعا التسجيل اللي يحدث في الجامعة ده مواجهة مع التطبيق اللي يحدث في المجال فيها التعليم الألسكتروني والأفرارات التصالح في كتيرة يمكن جاءها كورونا يعني عبرنا في استخدام هذه للإجابة الجامعة في كتير أكبر لا. لكن هذه التضربة لها في النجاح يعني الطلاب دفعوا مع أجلزة أجلزة الجامعات من خلال الموقع الألسكترونية ومن خلال المحضرات الألسكترونية طريقة التعلم الـ learning فطبعا هذا مهم جدا تماما اكتشفنا يعني الطاقة في البيئة في بعض الجامعات الصغيرة وتم تطويرها بصورة كبيرة والتكيّف على هذا الأرض لأن طبعا زي ما نقول الحياة بعد كورونا اختلفت <تصحيح> تماما قبل كورونا أكيد. فطبعا من العام الدراسي الجديد أيضا سامح يعني والعباري الانترمي في سورة أكبر والتعليم الانترمي في سورة أكبر ربما أغلب الانتحالات هاتفا سنوك الأورلاي وده مم. يتطور لنا لحاجة تدريقة التكنولوجية والتدريقة التحتية التدريقة التحتية في جمعاتنا ومدارسنا وده سنة مستورة كبيرة في المدارس وفي الجامعات هذا الاس وهيكون التوسع في أنعب الزراث البطل إن شاء الله إن شاء الله يعني احنا متمنى دائما التطوير في العملية التعليمية والحمد لله طبعا نحن خاطئنا الخطوات ومشينا فيها طريق إن شاء الله يكون فيه مصلحة في نهايه اللقاء نشكر الاستاذه الكاتبه الصحفيه نيفين شحاته كاتبه الصحفية بجريده الاهرام ومندوبه الجريده في وزاره التعليم شكرا يا فندم شكرا تطور أيها نحن في انتظار مكالماتكم على رقم الهاتف اثنين الرقم مرة أخرى نشك طبعا أن التعليم عملية مفصلية في حياة الإنسان والدولة وجهود الدولة انصبت على الاهتمام بالتعليم وليس التعليم الجامعي فقط ولا السنة والعامة فقط ولكن بدأت في إصلاح الهيكل التعليمي منذ البداية الأولى منذ الحضنة معنا ومعكم اتصال هاتفي والأول ألو ألو أيها الخير طالعه نور على اهل مصر والدنيا كلها اهلا بيكي اهلا بيكي يا فرد عرف بيكي فطبعا رؤيا اضله من اليمن اهلا بيكي استاذة رقية اهلا بحضرتك طبعا احنا تواصلنا معاكي ومشرفتينا قبل كده أهلا بيكي. أهلا, بيكي. اهلا بيكي حضرتك يعني مقيمة في مصر طيبًا. وأكيد الأولاد بيستفيدوا بالنظام التعليمي عندنا في مصر وهذا التطور بيشهدوه ولا في حضرتك في المراحل التعليمية أي مراحل التعليمية عندي الكبير الأول إداني ما شاء الله والصغير فيدي جوم وأنا أكبر منه أول سداني يعني كلهم في مراحل التعليم الأول يعني أما قبل الجامعي طيب أنت كأم بقى شهدتي طبعاً اللي, اللي حصل في ظروفنا اللي اضطرينا فيها بجائحة الكورونا ان احنا نقدم التقييم والابحاث والبحث على الانترنت وهكذا ايه رأيك في هذا التطور يا استاذه رقيه تصميم هذا يعني في طاب علينا مرض الكورونا بس يعني يتولد ان هم استفادوا يعني بالبحث بهذه الشكل الثاني لان الدراسه كانت وانقدر قريب كان hmm. في كورونا وعيلة جماع. أمم. كان يعمل يعني انت شايفه كأم ان هذا النظام افضل ولا نلجئ زي الاول التحفيز والدروس الخصوصيه وهكذا انت رايك ايه كأم او كيعني ولي امر مسؤول عن الطلاب والله بالنسبه لاولادي هو دور المدرسه يعني حاجه بجد انها بس عشان الوقت الإلكتروني يعني لو لو مثلا مثلاً فطبعًا لو جي حاجة برضو مع الاد أو دام جوها مع الوسائل المية لأن الأصدقاء كله في أي كله في في يعني العملية تعليمية تتم بس يعني مش, مش يعني أفضل من ان الطالب يرجع يلجأ للدروس الخصوصية إذا أفضل أفضل طبعًا أوه. انت يا سيزة رقيا ان شاء الله في السنين القادمة هتحاولي تلجائي لدرس خصوصي ولا مع بنك المعرفة والتطور اللي التعليم بيشهده هتكوني مع أولادك في نشاط أكتر وإن احنا نفهم أكتر ما نعتمد على مدرس لا أجل مدرس مدرس مدرس ولكني تواصل ده السبع من عدد وثالث في كل مدرس أنت مدرسة في دلوقتي برامج كتير جدا على جوجل في جوجل كلاس في جوجل ميت برضه برامج الالعاب اللي اخذتها اليمين مم. ممكن المدرساتكم يستغلها ويدوا الواجب عليهم ويتابعهم ويعملوا الدروس يعني اصبحت الحياه الحياة اه بس عايزة تجيب لأنه حاجه جديده على والله العظيم <تصفيق> انت شايفة أكتر من لا ما شاء الله عندك الاعمار مختلفة امم أي الأعمار بتلاهم تجاوب أكتر في النظام الجديد أو النظام على المواقع التواصل أو الإنترنت. أكثر حاجة هم في سبيل مثلاً نسختنا مثلاً يعني بيحكيو إنهم ما يتطوروا كانوا الإنترنت على اللان يتابعوا اليوتيوب في بنسن عارفة والمقارنة التميم تميم. طبعاً ولا تتأذى. آه يعني شافنا النظام ده متماشي أكتر مع أولادك. الأوزاد اللي هم في سنة مثلا لها كمان شفوا إثنين عصرة وما فوق لكن الضمان اللي في حضنا ده ده ضمان جميل جدا انه يبدأ حياته التعليمية بهذا النظام الحديث ده واضح انه هيبقى خلاص هو ننظمنا ان شاء الله اه عايز برضو لهم برضو عندهم يعني ممكن حد يعمل لحد اكيد هي الدوله اه اهتمت الحياه بالجزئيه او بالموضوع ده عموما ورعد كمان الطفل ورعت سنه أنه ما يبقاش عليه عباء الحفظ وامتحانات وشد العصاب وينسى طفولته بالعكس أنه تحطت من أولوياتها ان الطفل يعود إلى طفولته مرة أخرى إلى جانب طبعا تحصيل العيني ولكن بالقدر أنه ما قتلش طفولة الطفل فده انشاء مهلا إيه يعني ده انشاء مهلا إيه حتى أنت تتغيرت يعني في نظام فيدي وأول في جاي بقى كله عن طريق مش سلسين يعني كله عن طريق صراحة الدهنية الأسئلة هل هو غير مبترة يعني فهو بدأ هو يتطور يتعلم بطريقة يعني يعني عملية يعني انا بتعلم الطفل كمان هيبقى حابة بالمذاكرة بالطريقة دي هيبقى فيه تشوق مش مش فاهم واروح الامتحان واخلصه ويحس عليه عب بل بالعكس دي ازاي عملية جيم بيلعبه او حاجة لطيفة بيقوم, بيقوم بيها انت بتلاحظي ده على ولادك؟ طبعا اي اذا سنت يا عصر ده السنة الأخيرة ديب ما انت سنته تغيرك الأفضل كله عن طريق العائف السعليين هائل جدا طبعا احنا بنتمنى لك التوفيق يا استاذه رقيه وبلدك <تصفيق> الثاني مصر و... وإحنا سعداء طبعاً إن أبنائنا من الوطن العربي إحنا كلنا وطن واحد إنهم عايشين بنا وفي مدارسنا وكمان مستفيدين من هذا النظام المتطور الجديد نشكرك جداً وربنا يوفق الأولاد إن شاء الله كل أبنائنا جميعاً شكراً يا أسفا أنا أشكركم وأشكر جاس التربية أرون كل الأوسفية وكل مصر يعني سرناها وضربنا كلامها للتعليل اشكرك شكرا ليكي يا فردو شكرا جزيلا لكِ نعتلك نعتلك طبعي طبعي دينارات بننط فيسته يمين اللي زمان كان صوته يادي مصري مصري نوتري يا اولاد صاحب راي وصاحب فكره قال للشعب معلم واعي لاقلي نور له طريق بكره قال العلم سلاح في ديننا ولا فيش غيره سلاح يحمينا لا رباو ويدافع عنا ولا عثمان قلب علينا لا عنا ولا علينا لو نتعلم رح نتقدم لو نتعلم رح نتقدم نقوى ونعلم على العين مصر بلدنا بيحررها أبداً غير المصريين لو نتعلم رح نتقدم نقوى ونعلم على العين مصر بلدنا بيحررها أبداً غير المصريين آه شو بلدنا كان يحكمها حاكم تركي وقش بريطاني. شاف القوام الهجدعي مش حتوري البر أيوة أنا معكم إلى نهاية اللقاء من أنا في انتظارك اليوم الثلاثاء ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين لكم من أرق التحايا من أمام المكروفون هالا يوسف ومن أسرة الهندسة الإذاعية بلمساتها الفنية سلوى السيد